ملاحظتوش معايا واحد الحاجه مني كتكون كتتفرج مع والديك في فيلم حتى كتكون شي لقطه خايبه عاد كتتوذر التيليكوموند ولا لقيتيها كتلقى طايحه لا الحجره كيولي بكي كيشوف امه مم. امك تشوف اختك نتوما لك هذاك القبس راه مشقق من تما خصو يتعاود واش دوا التلفازه ديالنا وعمروها بالافلام التركيه وترجموهم بالداريجه وليتي كتسمع خليو واش ما بغيتيش تخرج ترمي داك الطارو سؤال المشاهدين شنو قلت سيرينا الخولي واش خرج يطرشك البرد خرج بغا لك مصيبه خرج غير يبدل الحوايج يرجع <تصفيق> <تصفيق> شوف دابا المريكانيين اللي كتكون كتتفرج شي فيلم مريكاني كتمشي معاه كتسحب بصح واحد اللحظه داك تولي كتولي, كتولي باغي تقول البطل عندك اوراق كسيدة كتبان كسيدة كسيده غير فتشح حنا كيغمقوا علينا في كسيدة كيبان لك الممثل غادي سايق الطوموبيل حدا مرتو شوية كتقول لي عندك حميد عندك بشر كيف يديروا ظلمتك يبلك حميد معلق رجلو صبي طار حاطه حدان سيطر ديل كيفش تضرب كيفش تهرس كمل من عندك والبرامج ديالهم كن واحد البرنامج ميته the moment of truth لحظة الحقيقة كيف يديروا طلع ماشين هنا ديال القالج كيفش كديبك كتتجر إحنا لق القرا عدنا فيكم مثالية بوليسي يسيقلك عدوا قالج كيفش كديب هنا إذا أردت تصرفي قد تقريب مين جارك وأنت أفتح دياري <تصفيق> وما هي إشهارة عندنا بحل واحد الإشهار؟ وأنتوما كيف أشكت أكلوا الفرماج ديالكم؟ <تصفيق> وأجيب عند الحبيبة قلبي تلاجوش في الفرماج عدس سؤالينا كيف كناكلو. كن <تصفيق> عرفتي عرفت سالم أقول لي سيلا معي أقعوا الإشهار عرفتي للرشوة؟ عرفت كيف شي دخلت المقاطعه تلاقى معايا المقدم قال لي قلت لي لا يا تيماك ما شتيش التلفازه قال لي شنو تي راه داروا جاري جاري قال لي اخ سرع عطيني المونفوتو دابا تصايب لك شهاده السكنه <تصفيق> دابا الاجانب علينا الاجانب واعرين بالخدمه والتاويد شوه التراب ديالهم كي ديال. ك تحموش، كتقولي براومن بسي، سيجنيال، لكنه لا يكرر، لا يكرر، الخليجية كتقولي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما, ما راح تسوي مرة ثانية مو هيك، ما كي عوج، المصريات كتقولي عيني عيني، رجل وسيدي الرجال، ربنا يخذك أنت وأبوك في يوم واحد بجاه النبي. ماري ناري المغربيه اللي جات ولقات ولدها في الزق الفراش <تصفيق> اصلا قبل ما ينعس كتجي عندو كتقول ليه راه شتك ويلا كتشرفاتيه ومبغيش ندوي معاه والله يا امك وصباحتي مسرد المنطه وبقى ما كملاش في الخلاص <تصفيق> اجي لينا اجي <أجل> حمزة اجي <تصفيق> لينا <أجل. تصفيق>